إنه لقرآن كريم شي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِنَ إِذَا تَغْرُونَ وَنَحْنُ أَطَرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَذَاكِلَ لا تُبَصِّرُونَ فَلَوْلا إِن كُنْتُمْ غَيْر مَدِينِينَ تُرْجَعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 اذبين الضالين فنذل <سنزل> من حميم وتصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم